لآل لا لا ل ا ق ر ك ه ا ل ح م د لله ر ك ه دعويه غير ا المستقيم ربحيه ذات مضمون ع ل ي اجتماعي م و ا ا ل ص س و ن و النابلسي ص ر ى من آمن ا ل ه للعلوم الاسلاميه خوف ع م و ل اسماء يحزنون ن لقد أ خ ذ من ا ل إ س ر ا ئ ي ل و س ن ا إ ل ي ه م ر س ن ى ل م ا جاءهم ر س و ل ه النابلسي ا تهوى أ ف ف س ه م ر ي ق ك ذ و وفريقا ا ي و و ن ح ل ف ع و ص ل ث م ت ا ب ا ل ل ه ع ل ي ه م ع م و اسماء و ثُمَّ جاب الله ب ا عَلِيمٌ ع ثُمَّ م و الحسنى وَصَمُوا مِنْهُمْ ا كَثِيرٌ ل ه بَصِيرٌ م و د كفر ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا إن ا ل ل ل ه هو ا م س ي ح ل ر ي م و ق ا ل ا ل م س ي يا بني ي ح ا إ س ر ئ ل ع ب و ا الله ر ب ي وربكم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 و موسوعه ا إ ل ا إ ل ه ن ا ح د وإن ل س ي للعلوم س الاسلاميه اسماء الله الحسنى أ و ك موسوعه ا و ن ك ا ن و ا ل ا ي للعلوم الاسلاميه تجد أن ق ر ب ه م م و د ة للذين آ م ن قالوا إ ن ا نصارا ذلك ب أ ن منهم ق س ل س ي ن ورهبانا و ر ب ا ن ه وانهم لا يستكثرون و إ ذ ا سمعوا ما هم إلى ا ل ر س و ل ت ر ى ع ي ن ه دعويه غ ي ن ربحيه ن ا ت مضمون ا مع ج ت م ا ه د ي ن و م اسماء لنا لا نذيب الله من ا ح ق ونطمع أن ي د خ ا ربنا ا مع ل ق و م ا ا ل ل ص ح ي ن فأثابهم الله بما قاله ى تجري م و ت ح ت ه النابلسي ا أ ه ر فيها للعلوم جزاء ا ي ن و ك الاسلاميه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 لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان أ ن يوقع بينكم ا ل ع د ا و ة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم و ص د ك موسوعه عَنْ ذِكْرِ ا ل النابلسي ص ل و أ ع ا للعلوم وَاحْذَرُوهُ تَوَلَّيْتُمْ ن الاسلاميه ع ى و ي س على الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا إ ذ ا ما اتقوا وامنوا وعملوا, وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا, ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب ا ل م ح س ي ن يا أيها الذين آ م ن و ا ليبلغنكم س و ل ه شيء من النابلسي ص ي د ت للعلوم الاسلاميه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قتلوا الصيد أ ن موسوعه حرم م منكم ن قتله م ا فجزاء ن ل ن ا ق ب ل م س ا للعلوم م ي به ذ و ل ا س ل ا م ه د ي ه و ا ل ك ع ب ة أ و ك ف ا ر ة طعام م س ا ف ي ن او عدل ذلك صياما, صياما ليذوق وبال امري عفى الله عما سلف موسوعه ن عاد ف النابلسي ل ه منذ انتقام و ح للعلوم ر م الاسلاميه م ر وحرم ل إليه ت ح ش ر و ن ج ع ل ل ل ا ه ا ل ك ع ب ة ا ل ب ي ت ا ل ح ر ا م س ي ا للعلوم ا ا ل ه يعلم ا ل س ل ا م ي ت ا ل س م ا و ا ت و م ا في ا ل أ أ ر ض و ن ا ل ل ه ب ك ل ش ي ء ع ل ي ع ل م و أن ا ل ل ه شهيد ا ل ع ق ا ب ا موسوعه النابلسي تكتمون ل و ل ع ل و كثرة ا ل خ ب ي ث ف ا ت ق و ا ا ل ا م ي ه وإن و ت س أ ل شركه الهدى حين ز ا القرآن شركه دعويه ا ل غ ي و ربحيه ل قد س أ ذات مضمون ق ب ل ثم أ ص ب ح اجتماعي ن م ا ج ع ل ا ل ل ه محيرة ن ا س ا ئ ب ل ا و ص ي للعلوم ة و ا ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا يفترون ع ل ى ا ل ل ه ه الكذب ك و أ ث ر م ي ه قيل لهم ل ت ع ا وقالوا ا ما أنزل الله إلى وإلى أنزل الرسول قالوا حسبنا, قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان آ ب ا ء لا يعلمون شيئا يضركم شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان حين ا ل و ص ي ة اثنان د و ا ع د ه ا م ن غيركم إن أنتم ا ب ل س ي للعلوم ضربتم في ا ل أ أ ر ض ف ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة ا ل ه و ت ضربتم في ا ل أ ر ض ف أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة الموت تحبسونهما تحبسون من بعد ا ل ص ل ا ة فيقسمان بالله لو ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربى ولا نكتم ش ه ا د ة الله بل موسوعه ن الآثمين م ا ا ن م ا ن ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ش ي ق ص م ا ن به الله الا شهادتنا ح ق من شهادتهما وما اعتدينا إ ن ا لذل من الظالمين ذلك أ د ن ا أ ن ياتوا ب ا ل ش ه ا د ة على وجهنا ذلك الشهادة على و ج ه ه النابلسي أو يخافوا ن للعلوم الاسلاميه ا س ا ل موسوعه ا ل م ا ل ف ا س ق ي يوم يجمع ا ل ل ه ا ل ر س ل ف ي ق و ل م الاسلاميه ذ ا ا أجبتم ق و لا ن إنك أنت علام اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ه ي د ت ك بروحي القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني ف ت م ف خ ف ي ه ا ف ت ك و ن ط ي ر ا ب إ ل س ي للعلوم أ إ ت خ ر الاسلاميه م و وإذ ت كففت ى بإذني بني, إسرائيل عنك إذ جئتهم بني فقال الذين ك ف ر و ف ق ا ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا إ ل ا س ح م ي وإذ للعلوم ا آ ن الاسلاميه واشهد بأننا ق ل و م و س ي ع ر ه النابلسي ن للعلوم ا ل س م ا ء ق ا ل ا ا ل ل ه إن كنتم و ت ط م ئ ن ق ل و ب ن ا و ن ع ه ا ل ن قد ق د ص ت ن ا ونكون ع ل ي ه ا م ن الاسلاميه ش الله موسوعه النابلسي ي أعذبه ع ذ ا ل ل ع ا ل م ي ن و إ ن ق ا ل ا ل ل ه ي ا عيسى بن م ر ي ه قلت اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد ع ل ي تعلم ما في نفسي ولا أ ع ل م ما في نفسك إ ن ك انت علام القلوب تعلم ما في نفسي ولا أ ع ل م ما في نفسك إن ل ه موسوعه إ ل النابلسي ب و ل ل ع ل ي ه م ش ه ي د ا م ا دنت فيه ف ل م ا ت و ف ي ت كنت أنت ن ي الرقيب ع ه م s h a n k you. الذين كفروا ر ب ب ه م ي ع و س و ن ه و النابلسي ل ل ع ل و أ ج ل م س ل ا م أنتم ي ه والله ا ل في س م ا و ا ت و ف ي ا ل أ ر ض ي ع ل م س ر ك وجهركم م و ي ع ل م ما ت ك س ب و ن و م ا تأتي من آ ي ا ت من آيات ربهم إ ل ا كانوا عنها م ع ر ي ن فقد بالحق كذبوا لما ا ج ه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 ف مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليكم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 وله م ا س ك ن في ا ل ل ل ل ي و ا ن ه ا ر وهو ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م قل أغير ا ل ل ل ه أتحذ و ي ا فاطر ا ل س م ا و والأرض ا ت فاطر ا ل س م ا و والأرض وهو ا ت ي ط ع م و ل امرت ي ط ع قل إني أ م أ ن أ ك و ن أ و ل من أ س ل م ولا تكونن من المشركين قل إ ن ي اخاف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عني يومئين و شركه الهدى شركه دعويه إ ن م س س ك ا ل ل غير فلا ك ربحيه إ ذات مضمون اجتماعي ل ى ش قل أي موسوعه النابلسي د ة ق ه ش ل ل ع ي و ب ي ك م وأوحي ا ل ي ه ا ا ل ق ر ر آ ن ن ل أ ذ ا م ي ه وأموركم إنكم لتشهدون أن مع الله آمنة أخرى آمنة قل ل انما أشهد قل إ هو إ ل ه واحد و إ ن ن ي بريء مما تشركون الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يعرفونه كما يعرفون بآياته إنه لا يفلح لا ا ا إنه ل ل ظ موسوعه ي و م ن ح ش النابلسي ث للعلوم ا ا أين ش ر ك ك ؤ ا ل ذ ي ن س ل ا م ت ز ع ي ه إلا ا أن ل و ا و ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه وضل عنهم م اسماء كانوا يفتحون ومنهم من ي ت الله و ب م أكنة أن ي ف ق ه و الحسنى و ج ع ن م و ن و ف ي آ ا ن ه م و ق ر ا يروا ل ن ا ب ل و ن ك ي ق و ل ا ل ذ ي ي ن كفروا ق و ل الذين ك ف ر و ا إن ه ذ ا إ ل ا أ س ا ا ط ي ل أ و ل ي ن ي ن ه و ن ع س و ي ن ن أ و ع ن ه ي ا ل ن إ ل ا أ ن ف س ه م وما ي ش ع ر للعلوم الاسلاميه ترى ى موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن و ا يخفون د ل ه ما كانوا ف و ولو ن طبل ر د ولو ردوا لعادوا ل م ا ن ه عنه وانهم لكاذبون وقالوا إ ن ي إ ل ا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى اذ ا ق ف و ا على ربهم ولو ترى و و ق ف اسماء على الله ذ ا ل ح ق ن ى بسطت رزقنا و أ ظ ه ر ت أ م ن ن ا و كبدت عدونا و جمعت ق ر ق ت ن ا و من كل ما س أ ل ن ا ك ربنا أ ع ط ي ت ن ا شركه الهدى د ودود يا ودود يا ذا ل شركه دعويه د غير لنا ربحيه ذات مضمون اجتماعي م و س ع ه النابلسي ل ه ع ل و م الاسلاميه موسوعه ا قدمنا م وما أخرنا وما ا أخرنا أعلننا أ ر ن ا م وما ا وما أسرفنا وما أن منا أنت ل معي النابلسي م م ق د و أ ت ل م ؤ خ ر وأنت, وأنت ى كل ء قدير ا للعلوم ه م إنا ن س ن الاسلاميه خ ي ر كله ع ه وآجله م ع ل ن ا م وما شركه الهدى شركه وما لم دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ل ت م ا ع ط ن ا وَلَا ت ح ر موسوعه النابلسي و ا ت وَآثِرْنَا ا ت للعلوم ا ا ل ل ه م إ ا ن س أ ل ك م ن خ ي ر م ا س أ ل ك م ن ونبيك ه عبدك محمد صلى الله عليه ع وسلم و ب الحسنى د ك ا ص ا ت ا م عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إ ن ا ن س أ ل ك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك ع ن سواك اللهم ن من ا حيث نحتسب ل الشقاء القضاء الأعداء ل ا وشماتة ا ودرك وسوء إ ن ا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوه لا ترفع نعوذ بك من هؤلاء الأربع طهر قلوبنا الأربع بك هؤلاء طهر موسوعه ن ن ا ل أ ا ل ن ا من ا ل س ي ا للعلوم ن ا ا من أ ن الاسلاميه اسماء ل ي الله الحسنى يا ح س ن ا و ع ه ا باسط ل د ي ن ب ا ل ر ح ح م ة يا ا ص ب ك ل نجوان يا س ا ع للعلوم ك شكوى يا ا ر ف ك ل ب فرج ه و م ن ا و ل ا س ق ل ا واشف م ر ض ا ا وعافل ا ن ت ي ا اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز دينك وارفع ر ا ي ة س ن ة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أ د م ا ل أ م ا ن على بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين اللهم ح ط ه ا بعنايتك شركه ا ب ع ا ي ل ه د ا شركه ا دعويه غير لا ض ربحيه ذ ا ل م س ل م ي ن ا ج ه ن ا و س ي د ن ا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 شركه ا ل م ع ي ن ا ل ل ه م د ن ص ر ه م ي و م قل الناس غ ا ق ت ب ه م ا ل ح ي ة إ ل ا ب ت م ض م و ف ا ع ت م ا إلا ع ل ي ك وقل الرجال